الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبه ثابت لله الذي خلق السماوات وخلق الارض من غير مثال سابق وخلق الليل والنهار يتعاقبان فأظلم الليل وأنار النهار ومع هذا فالذين كفروا يسوون به غيره ويجعلونه شريكا له هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو سبحانه الذي خلقكم أيها الناس من طين حين خلق اباكم آدم عليه السلام منه ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا وضرب اجلا آخر لا يعلمه إلا هو لبعثكم يوم القيامة ثم أنتم تشكون في قدرته سبحانه على البعث وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو سبحانه المعبود بحق في السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء فهو يعلم ما تخفون من النيات والأقوال والأعمال ويعلم ما تعلنون من ذلك وسيجازيكم عليها وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتي المشركين من حجة من عند ربهم إلا تركوها غير مبالين بها فقد جاءتهم الحجج الواضحة والبراهين الجلية الدالة على توحيد الله وجاءتهم الآيات الدالة على صدق رسله ومع ذلك أعرضوا عنها غير عابئين بها فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضح فقد كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وسيعرفون ان ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب يوم القيامة ألم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم يعلم هؤلاء الكافرون سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة؟ فقد أهلك الله من قبلهم أمما كثيرة أعطاهم من أسباب القوة والبقاء في الأرض ما لم يعطي هؤلاء الكافرين وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة وأجرى لهم الأنهار تجري من تحت مساكنهم فعصوا الله فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصي وخلق من بعدهم أمما أخرى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين, كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلنا عليك أيها الرسول كتابا مكتوبا في أوراق وشاهدوه بأعينهم وتأكدوا منه بتحسسهم الكتاب بأيديهم لما آمنوا به جحودا منهم وتعنتا ولقالوا لا يعد ما جئت به أن يكون سحرا واضحا فلن نؤمن به وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وقال هؤلاء الكافرون لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا ولو أنزلنا ملكا على الوصف الذي أرادوا لاهلكناهم إذا لم يؤمنوا ولا يمهلون للتوبه إذا نزل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلنا المرسل إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه إذ لا يستطيعون ذلك مع الملك على هيئته التي خلقه الله عليها ولو جعلناه في صورة رجل لاشتبه عليهم أمره ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فإن يستهزئ هؤلاء بطلبهم إنزال ملك معك فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها فأحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستهزئون به عند تخويفهم منه قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المستهزئين سيروا في الأرض ثم تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين لرسل الله فقد حل بهم عقاب الله بعدما كانوا فيه من القوة والمنع قل لمن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 لمن ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما قل ملكها كلها لله كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه على عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة حتى إذا لم يتوبوا جمعهم جميعا يوم القيامة هذا اليوم الذي لا شك فيه الذين خسروا أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فَيُنقِذُ أَنفُسَهُمْ مِنَ الْخُسْرَانِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلِلَّهِ وَحْدَهُ مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا اسْتَقَرَّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ لِأَقْوَالِهِمْ الْعَلِيمُ بِأَفْعَالِهِمْ وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا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 قل أيها الرسول للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأصنام وغيرها أيعقل أن اتخذ غير الله ناصرا اواليه وأستنصره وهو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق فلم يسبق إلى خلقهما وهو الذي يرزق من يشاء من عباده ولا أحد من عباده يرزقه فهو الغني عن عباده وعباده مفتقرون إليه قل أيها الرسول إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل أيها الرسول إني أخاف إن عصيت الله بارتكاب ما حرم علي من الشرك وغيره أو ترك ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات أن يعذبني عذابا عظيما يوم القيامة من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يبعد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامه فقد فاز برحمه الله له وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنْ يَنَلْكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ اللَّهِ بَلَاءٌ فَلَا دَافِعَ لِلْبَلَاءِ عَنْكَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ يَنَلْكَ مِنْهُ خَيْرٌ فَلَا مَانِعَ عَلَهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليهم من كل وجه الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه أحد الجميع له خاضعون فوق عباده كما يليق به سبحانه وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه الخبير فلا يخفى عليه شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ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 قل أيها الرسول للمشركين المكذبين بك أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي هو شهيد بيني وبينكم يعلم ما جئتكم به وما ستردون به وقد أوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به وأخوف به من بلغه من الإنس والجن إنكم أيها المشركون تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى قل أيها الرسول لا أشهد على ما اقررتم به لبطلانه إنما الله إله واحد لا شريك له وإني بريء من كل ما تشركونه مع الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإدخالها النار فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته إنه لا يفلح الظالمون لأحد لا أعظم ظلما ممن نسب لله شريكا فعبده معه أو كذب بآياته التي أنزلها على رسوله إن الظالمين بنسبة الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون أبدا إن لم يتوبوا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَاذْكُرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ نَجْمَعُهُمْ جَمِيعًا لَا نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ عَبَدُوا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ تَوْبِيخًا لَهُمْ أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون كاذبين أنهم شركاء لله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرؤوا من معبوداتهم وقالوا كذبا والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين بك بل كنا مؤمنين بك موحدين لك انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر يا محمد كيف كذب هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عن أنفسهم وغاب عنهم وخذلهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه هو في اذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَمِنَ الْمُشْرِكِينَ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه لأن جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقه القرآن بسبب عنادهم وإعراضهم وجعلنا في آذانهم صمما عن السماع النافع ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا ماخوذا عن كتب الأوائل وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعونهم به وما يهلكون بصنيعهم هذا الا انفسهم وما علموا ان ما يقومون به اهلاك لها ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون يوم القيامة على النار فيقولون تحسرا يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين بالله لرأيت عجبا من سوء حالهم بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم والله ربنا ما كنا مشركين حين شهدت عليهم جوارحهم ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقال هؤلاء المشركون لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها ولسنا مبعوثين للحساب ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى أيها الرسول حين أوقف منكروا البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول لهم الله أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا مريه فيه ولا شك؟ قالوا أقسمنا بربنا الذي خلقنا إنه لحق ثابت لا شك فيه فيقول لهم الله عند ذلك فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بالبعث يوم القيامة واستبعدوا الوقوف بين يدي الله حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة من غير سابق علم قالوا من شدة الندم يا لحسرتنا وخيبة أملنا لما قصرنا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة وهم يحملون سيئاتهم فوق ظهورهم ألا قبح ما يحملون من تلك السيئات وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لَعِبًا وغرورا لمن لا يعمل فيها بما يرضي الله وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة وترك ما نهى عنه من الشرك والمعصية افلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمنوا وتعملوا الصالحات قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نحن نعلم أنك أيها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم لعلمهم بصدقك وأمانتك ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرا وهم يوقنون به في أنفسهم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 ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما جئت به فقد كذبت رسل من قبلك وآذاهم أقوامهم فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله ولا مبدل لما كتبه الله من النصر ووعد به رسله ولقد جاءك أيها الرسول من أخبار من قبلك من الرسل وما لاقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء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 وإن كان شق عليك أيها الرسول ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به ففعل ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يجيبك قابلا ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه والكفار موتى لا شأن لهم فقد ماتت قلوبهم والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم على ما قدموا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال المشركون متعنتين ومماطلين بالإيمان هل أنزل على محمد آية خارقة تكون برهانا من ربه على صدقه فيما جاء به؟ قل أيها الرسول إن الله قادر على تنزيل آية حسب ما يريدون ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته تعالى وليس وفق ما يطالبون به فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم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 وما من حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم يا بني آدم في الخلق والرزق ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه والجميع علمهم عند الله ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل القضاء فيجازي كلا بما يستحقه والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا مثل الصم الذين لا يسمعون والبكم الذين لا يتكلمون وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون فأنا لمن هذه حاله أن يهتدي من يشاء الله إضلاله من الناس يضلله ومن يشاء هدايته يهده بأن يجعله على طريق مستقيم لعو فيه قل ارايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن جاءكم عذاب من الله أو جاءتكم الساعة التي وعدتم أنها آتية أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة إن كنتم صادقين في الدعاء أن معبوداتكم تجلب نفعا أو تدفع ضرا بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أو تنسون ما تشركون الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير الله الذي خلقكم فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر إن شاء فهو ولي ذلك والقادر عليه وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا فكذبوهم وأعرضوا عما جاؤوهم به فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وبما يضر أبدانهم كالمرض من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم لكنهم لم يفعلوا بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعظوا وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَابَكُلِ شَيْئٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَلَمَّا تَرَكُوا مَا وُعِظُوا بِهِ مِشْدَةَ الْفَقْرِ وَالْمَرَضِ ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر وصححنا أجسامهم بعد المرض حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به جاءهم عذابنا فجأة فاذا هم متحيرون يائسون مما يأملون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك ونصر رسل الله والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إهلاكه أعداءه ونصره أولياءه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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغته أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل لهم أيها الرسول أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به أو جاءكم ظاهرا عيانا فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع وتخويف أهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد، فمن آمن بالرسل وأصلح عمله، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في آخرتهم، ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لا أقول لكم إن عندي خزائن الله من الرزق فأتصرف فيها بما شئت ولا أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من الوحي ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة فأنا رسول من الله لا أتبع إلا ما يوحي إلي ولا أدعي ما ليس لي قل أيها الرسول لهم هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به افلا تتأملون بعقولكم أيها المشركون فيما حولكم من الآيات؟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 فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في حضوظهم الدنيوية ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين أهؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه فنحن أهل السب أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم للإيمان وأعلم بالكافرين فيخذلهم فلا يؤمنون بلى إن الله أعلم بهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انهو من عمل منكم سوء ام بجهاله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون بآياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به فرد عليهم السلام إكراما لهم وبشرهم بساعة رحمة الله فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إجابة تفضل فمن ارتكب منكم معصية في حال جهل وسفة ثم تاب من بعد ارتكابه لها وأصلح عمله فإن الله يغفر له مرتكب فالله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين وكما بينا لك ما ذكر نبين ادلتنا وحجتنا على اهل الباطل ولايضاح طريق المجرمين ومنهجهم لاجتنابه والحذر منه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 قل أيها الرسول لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله فأنا إن اتبعت أهواءكم في ذلك أكون ضالا عن طريق الحق لا أهتدي إليه وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على برهان واضح من ربي لا على هوى وإن كذبتم بهذا البرهان ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها إنما ذلك بيد الله فليس الحكم ومن جملته ما طلبتم إلا لله وحده يقول الحق ويحكم به وهو سبحانه خير من بين وميز المحق من المبطل قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل أيها الرسول لهم لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لانزلته بكم وعند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر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 وعند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها غيره ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات وجماد وما تسقط من ورقة في أي مكان ولا توجد حبة مخبوءة في الأرض ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاطكم ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي آجال حياتكم المقدرة عند الله ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم عليه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون والله هو الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليهم من كل وجه الذي خضع له كل شيء فوق عباده فوقيه تليق بجلاله سبحانه وتعالى ويرسل عليكم أيها الناس ملائكة كراما تحصي أعمالكم حتى ينتهي أجل أحدكم بقبض ملك الموت وأعوانه روحه وهم لا يقصرون فيما أمروا به ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم رد جميع من قبضت ارواحهم الى الله مالكهم الحق ليجازيهم على اعمالهم الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم وهو اسرع من عدكم واحصى اعمالكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر تدعونه وحده متذللين مستكينين في السر والعلن لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل لهم ايها الرسول الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السراء فأي ظلم فوق ما تقومون به؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل لهم أيها الرسول الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف، أو يخالف بين قلوبكم، فيتبع كل منكم هواه، فيقاتل بعضكم بعضا. تامل ايها الرسول، كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين، ونبينها لعلهم يفهمون ان ما جئت به حق، وان ما عندهم باطل. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل وكذب بهذا القران قومك وهو الحق الذي لا مريه في انه من عند الله قل لهم ايها الرسول لست موكلا بالرقابه عليكم فما انا الا منذر لكم بين يدي عذاب شديد لكل نبا مستقر وسوف تعلمون لكل خبر وقت يستقر فيه ونهايه ينتهي اليها ومن ذلك خبر مالكم وعاقبتكم فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامه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 وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وليس على الذين يتقون الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء وانما عليهم ان ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة وعظ أيها النبي الناس بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات ليس لها من دون الله حليف تستنصر به ولا وسيط يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها أولئك الذين أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أنعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعا فتنفعنا ولا ضرا فتضرنا ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له فنكون مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيران لا يهتدي سبيلا وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه قل لهم أيها الرسول إن هدى الله هو الهدى الحق وقد أمرنا الله أن ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده فهو رب العالمين وأن اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل وأمرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول الله للشيء كن فيكون حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون قوله الصدق الذي سيقع لا محاله وله سبحانه وتعالى وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ اسرافيل في القرن النفخه الثانية عالم ما غاب وعالم ما شوهد وهو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير الذي لا يخفى عليه شيء فبواطن الأمور عنده كظواهرها وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَاذْكُر أَيُّهَا الرَّسُولُ حِينَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِيهِ الْمُشْرِكِ أَزَرَ يَا أَبَتِ أَتَجْعَلُ الْأَصْنَامَ آلِهَةً تَعْبُدُهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال بين وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله فهو سبحانه المعبود بحق وغيره معبود بالباطل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكما أريناه ضلال أبيه وقومه نريه ملك السماوات والأرض الواسع ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه العبادة وحده ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له وأنه قادر على كل شيء فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَحِينَ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَى كَوْكَبًا فَقَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا غَابَ الْكَوْكَبُ قَالَ لَا أُحِبُّ مَنْ يَغِيبُ لِأَنَّ الْإِلَٰهَ الْحَقَّ حَاضِرٌ لَّا يَغِيبُ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَحِينَ رَأَى الْقَمَرَ طَالِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا غَابَ قَالَ لَئِن لَّمْ يُوَفِّقْنِيَ اللَّهُ لِتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْبَعِيدِينَ عَنْ دِينِهِ الْحَقِّ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَحِينَ رَأَى الشَّمْسَ طَالِعَةً قَالَ هَذَا الطَّالِعُ رَبِّي هذا الطالع أكبر من الكوكب ومن القمر فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون مع الله ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه ما تعبد إذن فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني أخلصت ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق مائلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره وحاجه قومه قال أتحاجوا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 وخوفوه من أصنامهم فقال لهم أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه ولست أخاف من أصنامكم فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني إلا أن يشاء الله فما شاء الله كائن ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 إن كنتم تعلمون وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من اوثان ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك فأي الجمعين جمع الموحدين وجمع المشركين اولى بالأمن والسلامة إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه وأولاهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم، وهم موفقون، وفقهم ربهم لطريق الهداية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم،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 ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب ووفقنا كلا منهما للصراط المستقيم ووفقنا نوحا من قبلهم ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح كلا من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون عليهم السلام ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين ووفقنا كذلك كل من زكريا ويحيى وعيسى بن مريم والياس عليهم السلام وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا عليهم السلام وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلناهم على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه واخترناهم ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله يوفق له من شاء من عباده ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم لأن الشرك مبطل للعمل الصالح أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الانبياء المذكورون هم الذين اعطيناهم الكتب واعطيناهم الحكمه واعطيناهم النبوه فان يكفر قومك بما اعطيناهم من هذه الثلاثه فقد لَهَا لها قَوْمًا قوما ليسوا بكافرين بها بل هم مؤمنون مستمسكون بها وهم المهاجرون وَالَّذِينَ والذين اتبعوهم بإحسان يَوْمِ يوم الدين الَّذِينَ الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أَسْأَلُكُمْ عليه أَجْرًا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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي قل لهم أيها الرسول من الذي أنزل التوراة على موسى نورا وهداية وارشادا لقومه يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون منها ما يوافق أهواءهم ويكتمون ما يخالفها كصفة محمد صلى الله عليه وسلم وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل قل لهم أيها الرسول أنزلها الله ثم تركهم في جهلهم وضلالهم يستهزئون ويسخرون حتى يأتيهم اليقين وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا والذين يؤمنون بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي الي ولم يوحى إليه شيء أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون لأحد لا أعظم ظلما ممن اختلق على الله كذبا بأن قال ما أنزل الله على بشر من شيء أو قال كذبا إن الله أوحى إليه والله لم يوحي إليه شيئا أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن ولو ترى أيها الرسول حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالتعذيب والضرب يقولون لهم على سبيل التعنيف اخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها في هذا اليوم تجزون عذابا يهينكم ويذلكم بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بادعاء النبوة والوحي وانزال مثل ما انزل الله وبسبب تكبركم عن الايمان باياته لو ترى ذلك لرأيت امرا فظيعا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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ويقال لهم يوم البعث ولقد أتيتمون في هذا اليوم أفرادا لا مال معكم ولا رئاسة كما أنشأناكم أول مرة حفاة عرات غرلا وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغما عنكم وما نرى اليوم معكم الهتكم الذين زعمتم انهم وسطاء لكم وزعمتم انهم شركاء لله في استحقاق العباده لقد تقطع الوصال بينكم وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وانهم شركاء لله ان الله فالق الحب والنوى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 ويخرج الميت من الحي إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش ليستريحوا من تعبهم في طلبه في النهار وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر ذلك المذكور من بديع الصنع هو تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد العليم بخلقه وما يصلح لهم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو سبحانه وتعالى الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم في السماء لتهتدوا بها في اسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر قد بينا الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم فقد بدأ خلقكم بخلق ابيكم من طين ثم خلقكم منه وخلق لكم ما تستقرون فيه كارحام امهاتكم ومستودعا تستودعون فيه كاصلاب ابائكم قد بينا الايات لقوم يفهمون كلام الله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 نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب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 وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا أخضر نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد وأخرجنا بساتين من العنب وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج إن في ذلكم أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالله فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين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 حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر وقد أوجدهم الله ولم يخلقهم غيره فهو أولى بأن يعبد واختلقوا له بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى وبنات كما فعل المشركون بالملائكة تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل بديع السماوات والأرض لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم أيها الناس المتصف بتلك الصفات هو ربكم فلا رب لكم غيره ولا معبود بحق غيره وهو موجد كل شيء فاعبدوه وحده فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء حفيظ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تحيط به الابصار وهو سبحانه يدرك الابصار ويحيط بها وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم فمن تعقلها وأذعن فنفع ذلك يعود إليه ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك مقصور عليه ولست عليكم رقيبا أحصي أعمالكم إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكما نوعنا الادله والبراهين على قدره الله ننوع الايات في الوعد والوعيد والوعظ وسيقول المشركون ليس هذا وحياء وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك من الحق فهو سبحانه لا معبود بحق غيره ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم فأمرهم إلى الله ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله أَلَّا يشركوا به مَا ما أشركوا به أحدا وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم ولست عليهم بقيم إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ ولا تسبوا الذين يدعون من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 ولا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا فأتوا ما زينا لهم منه ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها لإن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها قل لهم أيها الرسول الآيات ليست عندي فأنزلها إنما هي عند الله ينزلها متى شاء وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون بل يبقون على عنادهم وجحودهم لأنهم لا يريدون الهداية ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب افئدتهم وابصارهم بالحيلوله بينها وبين الاهتداء للحق كما حن بينهم وبين الايمان بالقران اول مرة بسبب عنادهم ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارا يتخبطون،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 ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معاينة ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به إلا من شاء الله له الهداية منهم ولكن أكثرهم يجهلون ذلك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 فذرهم وما يفترون وكما ابتليناك بمعادات هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس وأعداء من مردة الجن يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم ولو شاء الله الا يفعلوا ذلك ما فعلوه ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وليقبلوه لانفسهم ويرتضوه لها وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والاثام افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ فالله هو الذي انزل عليكم القران مبينا مستوفيا لكل شيء واليهود الذين اعطيناهم التوراه والنصارى الذين اعطيناهم الانجيل يعلمون ان القران منزل عليك مشتملا على الحق لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك فلا تكونن من الشاكين فيما اوحينا اليك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار لا مغير لكلماته وهو السميع لأقوال عباده العليم بها فلا يخفى عليه شيء منها وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ولو قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفا وهم يكذبون في ذلك إن ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك أيها الرسول أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس وهو أعلم بالمهتدين إليها لا يخفى عليه شيء من ذلك فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فَاكُلُوا أَيُّهَا النَّاسُ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِندَ الذَّبْحِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ حَقًّا بِبَرَاهِينِهِ الْوَاضِحَةِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا الَّذِينَ يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ مَا لَذِي يَمْنَعُكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ بِيَنَّ لَكُمُ اللَّهُ مَا حَرَمَهُ عَلَيْكُمْ فَيَجْبُوْ عَلَيْكُمْ تَرْكُهُ إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة فالضرورة تبيح المحظور وإن كثيرا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيره والوصيلة والحامي وغيرها إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ولتأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فِيمَا يُلْقُونَهُ مِنَ الشُّبَهِ لِإِبَاحَةِ الْمَيِّتَةِ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَهُمْ سَوَاءٌ فِي الشِّرْكِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ومثل ما حصل من اكابر المشركين في مكه من صد عن سبيل الله جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم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 سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله على نبيه قالوا لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة فرد الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها فيختصه بالنبوة والرسالة سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبرهم عن الحق وعذاب شديد بسبب مكرهم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام؟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 يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام ومن يرد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لعوجاج فيه قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة والله ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات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 قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن ثم يقول الله يا معشر الجن قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله وقال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم يا ربنا تمتع كل منا بصاحبه فالجني تمتع بطاعة الإنسي له والإنسي تمتع بنيل شهواته وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا فهذا يوم القيامة قال الله النار مستقركم خالدين فيها إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار إن ربك أيها الرسول حكيم في تقديره وتدبيره عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكما ولينا المردة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم نولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر ويحضه عليه وينفره عن الخير ويزهده فيه جزاء لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ونقول لهم يوم القيامة يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل من جنسكم فهم من الإنس؟ يتلون عليكم ما أنزل الله عليهم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة قالوا بلى أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا وأقررنا بلقاء هذا اليوم لكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لألا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه دعوة فلم نعذب امه من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم فلا يستوي كثير الشر وقليله ولا التابع والمتبوع كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات وليس ربك بغافل عما كانوا يعملونه بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم على أعمالهم وربك الغني ذو الرحمة إيَشاء يُذْهِبَكُمْ وَيَستَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ أَخَرِينَ وَرَبُّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ هُوَ الْغَنِيٌّ عَنْ عِبَادَهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ وَلَا إلَى عِبَادَتِهِمْ وَلَا يَضُرُّهُ كُفْرُهُمْ ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم إن يشاء إهلاككم أيها العباد العصاه يستأصلكم بعذاب من عنده ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون به أيها الكفار من البعث والنشور والحساب والعقاب لآت لا محالة ولن تفوتوا ربكم بالهرب فهو آخذ بنواصيكم ومعذبكم بعذابه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل أيها الرسول يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين فلست مباليا بكفركم وضلالكم بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق فستعلمون من يكون له النصر في الدنيا ومن يرث الأرض ومن له الدار الآخرة إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة بل عاقبتهم الخسران وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا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 فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسما فزعموا أنه لله، وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم، فما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء حكمهم وقسمتهم؟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 وكما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع ولو شاء الله الا يفعلوا ذلك ما فعلوه ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله فإن ذلك لا يضرك وسلم أمرهم لله. وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم وهذه أنعام حرم ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها وهي البحيرة والسائبة والحامي وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح وإنما يذبحونها باسم أصنامهم ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وَإِيَّكُمْ مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ السَّوَائِبِ وَالْبَحَائِرِ مِنَ الْأَجِنَةِ إِنْ وُلِدَ حِينٌ حَلَالٌ عَلَى ذَكُورِنَا مُحْرَمٌ عَلَى نِسَائِنَا وَإِنْ ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور وَالْإِنَاثُ فيه شركا سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون إنه حكيم في تشريعه وتدبيره شؤون خلقه عليم بهم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ قَدْ هَلَكَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ لِخِفَّةِ عُقُولِهِمْ وَلِجَهْلِهِمْ وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام ناسبين ذلك إلى الله كذبا قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله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 إنه لا يحب المسرفين والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطه على وجه الأرض دون ساق ومرفوعة عليها ذات ساق وهو الذي خلق النخل وخلق الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وطعمهما غير متشابه كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر وأدوا زكاته يوم حصاده ولا تتجاوز الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق فالله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهما بل يبغضه إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده فليس للمشركين تحريمه ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يحمل عليه ككبار الإبل وما ليس صالحا لذلك كصغاره وكالغنم كلوا أيها الناس مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما يفعله المشركون إن الشيطان لكم أيها الناس عدو واضح العداوة حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذَّتَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَينِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَينِ نَبِئُونِ بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ خَلَقَ لَكُمْ ثَمَانِيَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الْضَّأْنِ زَوْجَينِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قل أيها الرسول للمشركين هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لم تحرمون الإناث؟ أو أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة فإن قالوا نعم فقل لهم لم تحرمون الذكرين؟ أو أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اجتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لم تفرقون بين ما اجتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة؟ أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمّ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ أُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وبقية الأصناف الثمانية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر قل أيها الرسول للمشركين يا الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه أم كنتم أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الانعام فلا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن افترى على الله الكذب فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه ان الله لا يوفق للهدايه الظالمين بافترائهم الكذب على الله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا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 لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون ذكاه أو كان دما سائلا أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلذذا بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في ذلك إن ربك أيها الرسول غفور للمضطر إن أكل منها رحيم به ولما ذكر الله ما حرمه على الأمة ذكر ما حرمه على اليهود ليبين أن ما حرمه المشركون من الأنعام لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان فقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّ لَصَادِقُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَى الْيَهُودِ مَا لَمْ تَتَفَرَّقْ أَصَابِعُهُ كَالْإِبِلِ وَالنَّعَامِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِلَّا مَا عَلِقَ بِظُهُورِهِمَا أَوْ مَا حَمَلَتْهُ الْأَمْعَاءُ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ كَالْإِلْيَةِ وَالْجَمِّ وَقَدْ جَازَيْنَاهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وإنا لصادقون في كل ما نخبر به فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك أيها الرسول ولم يصدقوا بما جئت به من ربك فقل ترغيبا لهم ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمته بكم امهاله لكم وعدم معاجلته لكم بالعذاب وقل لهم تحذيرا لهم ان عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والاثام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 عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله لو شاء الله الا نشرك نحن ولا اباؤنا بالله لما اشركنا به ولو شاء الله الا نحرم ما حرمناه على انفسنا لما حرمناه وبمثل حجتهم الداحضه كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين لو شاء الله الا نكذب بهم لما كذبنا بهم واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي انزلناه عليهم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلا على رضاه عنكم إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما أنتم إلا تكذبون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل أيها الرسول للمشركين إن لم تكن لكم حجج إلا هذه الحجج الواهية فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق ايها المشركون لوفقكم له قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله ويدعون أن الله هو الذي حرمه أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتموها فإن شهدوا بغير علم على أن الله حرمها فلا تصدقهم أيها الرسول في شهادتهم لأنها شهادة زور ولا تتبع أهواء الذين يحكمون أهواءهم فقد كذبوا بآياتنا حين حرموا ما أحل الله لهم ولا تتبع الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل أيها الرسول للناس تعالوا أقرأ عليكم ما حرمه الله حرم عليكم أن تشركوا به شيئا من مخلوقاته وأن تعقوا آباءكم بل يجب عليكم الإحسان إليهم وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يفعل أهل الجاهلية نحن نرزقكم ونرزقهم وحرم أن تقربوا الفواحش ما أعلن منها وما اسر به وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق كالزنا بعد الإحصان والردة بعد الإسلام ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه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 وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وحرم أن تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد وحرم عليكم التطفيف في الكيل والميزان بل يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء لا نكلف نفسا إلا طاقتها فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيه وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محابات قريب أو صديق وحرم عليكم نقض عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله بل يجب عليكم الوفاء بذلك ذلك المتقدم أمركم الله به امرا مؤكدا رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه بل يجب عليكم اتباع طريق الله المستقيم الذي لعوجاج فيه وطرق الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصاكم الله به رجاء أن تتقوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراه تماما للنعمه جزاء على إحسانه العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية فاتبعوا ما أنزل فيه واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا أَنْ تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين لألا تقولوا يا مشركي العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتابا وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ولألا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة فلا تعتذروا بالأعذار الواهية وتتعللوا بالعلل الباطلة ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم في نار جهنم جزاء على انصرافهم وإعراضهم عنها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم في الدنيا أو يأتي يا ربك يوم الفصل في الآخرة أيها الرسول لفصل القضاء بينهم أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع كافرا إيمانه ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله عمله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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا فرقا مختلفين لست أيها الرسول منهم في شيء فأنت بريء مما هم عليه من الضلال وليس عليك إلا إنذارهم فأمرهم موكول إلى الله ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له عشر حسنات ومن أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم لا أكثر منها وهم يوم القيامة لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا بزيادة عقاب السيئات قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق والذي لم يكن من المشركين قط قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل أيها الرسول إن صلاتي وذبحي لله وعلى اسم الله لا على غيره وحياتي وموتي كل ذلك لله رب المخلوقات وحده وليس لغيره نصيب في ذلك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أغير الله أطلب ربا وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء فهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه ولا يحمل بريء ذنب غيره ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض للقيام بعمارتها ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات ليختبركم فيما آتاكم من ذلك إن ربك أيها الرسول سريع العقاب فكل ما هو آت فهو قريب وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به